Alhamdulillah. للكمت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل لما تغلبا قال آه ربي فلما No, uh -oh. كيف أخاف ما أشغلتم ولا تخافون أنكم أشغلتم بالله ما لم ينزل لي عليكم سلطانا فأي Wat is er الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم باي يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الى الصراط المستقيم قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَلِلَّذِينَ آمَنُوا مِن قَبْلِهِمْ وَلَا الْكُفَّارُ يَنظُرُونَ وَمِن ذُرِّيَّتِ وَكَذَلِكَ لفضيله <تصفيق> الدكتور <تصفيق> وَمَنْ أَمِنَ مِنَ ومن اللَّهِ كَلِمَةً ۚ وَرُوحٌ إِلَيَّ وَدُعِيَ إِلَى الشَّيْطَانِ وَمَنْ قَالَ سَأُنْذِرُ مِثْلَ مَا أُنْذِرُوا وَلَئِنْ Субтитры создавал DimaTorzok